محشي كذلك في حاشيته عند الباب الرابع وهما عنوان له رحمه الله تعالى بباب بقوله باب الخوف من الشرك باب الخوف من من الشرك هذا هو الباب الرابع من ابواب كتاب التوحيد مع تعليقات الشيخ بن قاسم رحمه الله تعالى وقوله باب الخوف اي وجوب الخوف من الشرك واطلق الشرك وكان الاصل الشرع إذا أطلق الشرك انصرف إلى الشرك الأكبر الذي يرد في القرآن وفي السنة إذا أطلق لفظ الشرك حينئذ يحمل على الشرك الأكبر وإذا كان كذلك حينئذ هل مراد المصنف رحمه وتعالى بالشرك هنا الذي يخاف منه وجوبا هو الشرك الأكبر دون الشرك الأصغر أو أنه أعم من ترجمة جواب أنه لما ذكر حديث المتعلق بالرياء وقيده بقوله وسئل عن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر علمنا أن مراد المصنف رحمه الله تعالى بالترجمة النوعين باب الخوف من, من الشرك إذن يعم النوعين الشرك الأكبر والاصغر ويأتي التفريقة بينهما حدا وحكما بكلام الشارح رحمه الله تعالى قال أي باب وجوب الخوف من الشرك أي قلنا هذه تفسيرية العصر فيها أن العلم اذا أتوا بلفظ أي انما يفسرون بها المفردات اشتريت عسجدا لفظ عسجد هذا مجهول وغير معلوم حينئذ ياتي بلفظ أي فيفسره اشتريت عسجدا أي ذهب وإذا كان كذلك فالعصر في تفسير تراكيب يعني الجمل المفيدة من جملة اسمية وجملة فعلية أن يأتي بلغض يعني أعني يعني لا بأس أن يأتي بالعناية سواء كان على لفظ المضارع بالياء أو هو أو عنا مصنف كذا في لفظ الماضي وهو مستعمل فيه الشروحات هنا الانسب ان يقول عنا المصنف بالترجمه كذا هذا الانسب لماذا لان الترجمه في لفظها مفرد باب وجوب الخوف من من الشرك هذا لفظ التركيب من حيث هو مفرد باب الخوف من الشرك كغلام زيد هذا يعتبر مفردا بمقابل غيره حنيذن التقدير كما مر في أول باب هذا باب الخوف من الشرك إذن صار جملة اسميه والجملة اسمية تفسر به بالعنايه قال أي باب وجوب الخوف جعل ثم محذوفا فيه في التركيب باب الخوف ما المراد به باب الخوف عرفنا أن الباب هذا من أو إضافته لما بعده من إضافة الاسم إلى المسمى أو الدال إلى المدلون حنيذن هل أراد أن يفسر معنى الخوف من الشرك أو أراد بيان الحكم هما كلاهما لكن الأصل إذا ذكر المعنى للخوف قد لا يستلزم العلم بالحكم لكن إذا قدر الحكم وهو الوجوب يستلزم معرفة حقيقة الخوف لأن الحكم على الشيء فارع عن تصوره فإذا قال باب وجوب الخوف. إذن حكم على الخوف بماذا بكونه يجب أن يخاف من, من الشركة حينئذ ثم أمران تضمن شيئين الأول معرفة الحكم وهو الوجوب وثانيا معرفة المحكوم عليه إذا الحكم على شيء فرع عن تصوره لكن لو أبقاه على ظاهره باب الخوف من الشرك إذن بيان حقيقة الخوف فقط لكن ما حكمه يحتاج إلى باب آخر ويحتاج إلى تنصيص آخر هذا هو السر في كوننا نقدر الحكم هنا قال باب وجوب الخوف من الشرك وتحتمه والتحذير منه تحتمه تحتم بمعنى الوجوب حتم مقضيًا حتم واللازم والواجب والفرض كلها مترادفة عند أهل الأصول في في الاصلاح وأما في المعنى اللغوي فهي مختلفة وهي مختلفة وتحتمه أي وجوبه والتحذير منه وهذا من باب الدعوة بمعنى أنه يعلم الحكم ويحذر هو في نفسه ويحذر غيره لابد من العلم والعمل والدعوة إلى ما علم وعمل به مسائل الأربع التي ذكرها الشيخ الإسلام رحمه وتعالى العلم والدعوة وه... العلم والعمل والدعوة والصبر على الأذى والعصر والعاصر إن الإنسان لفي قصر الآية الصوره قال والتحذير منه وبيان ما يتعلق به من الخسران الأبدي والحكم السرمدي هذا إشارة إلى أن الخوف من الشرك له حكبان حكم في الدنيا يتعلق بذات المكلف وحكم يتعلق بالعقوبة إن لم يخف من الشرك فوقع فيه لأن الذي لا يخاف من الشرك لا يسلم منه وإذا كان كذلك ما حكمه إذا لم يخف من الشرك وقع فيه طيب إذا وقع فيه ما الحكم إذا سيترتب عليه خسران؟ في الدنيا وفي الآخر، وبيان ما يتعلق به من الخسران الأبدين والعذاب السرمدي، ولذلك أورد الآية أن الله لا يغفر أيُصرك به، وهذا خسران أبدي في في الآخر مع ما يتحتم عليه من القتل والجهاد نحو ذلك فيه في الدنيا. ثم فسر معنى الخوف في المعنى اللغوي، وهو المراد هنا أن الخوف المراد به الفزع من الشيء. والفزع من الشيء هذا يستوي فيه المعنى الشرعي والمعنى اللغوي وإنما المخوف منه هو الذي له حقيقة شرعية وخاف الشيء فزع منه واتقى ضد أمنا يعني الخوف والأمن نقيضان أو ضدان خوف والأمن نقيضان أو, أو ضدان فإذا أمن الشيء حينئذ لم يخف منه وإذا خاف الشيء فقد الأمن إذن هما متقابلان ولذلك ضد قال الشارح مبينا المناسبه بين هذا الباب والابواب السابقة قال لما ذكر يعني المصنف رحمه الله تعالى التوحيد وعرفنا أن قوله التوحيد يشير به إلى الباب الأول كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وسائل الآيات هذا الباب ذكرنا أنه مختلف فيه في تقدير الباب الذي لم يذكره المصنف لأنه قال كتاب التوحيد هذا الاسم للكتاب كله ثم ذكر آيات هل المراد بهذه آيات بيان وجوب التوحيد أو بيان حقيقة التوحيد ثم قولان والخطب سهل والخلاف السائغ هنا يعني باب بيان التوحيد وبينه وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه الحديث معاذ كذلك المراد به ماذا وجوب التوحيد وعبد الله ولا تشرك به شيئا حينئذ كلاهما قد ينظر إليهما الناظر بنظره فيرجح أحد الاحتمالين على, على, الآخر على الآخر رجح الشخص الإيمان رحمه الله تعالى حفيد الإمام شمحة محمد الوهاب رحمه الله تعالى في التيسير رجح باب بيان معنى التوحيد يعني تفسير التوحيد وقلنا هذا الاولى ماذا؟ أن يجعل بيانا للحكم لا لمعنى التوحيد سر ذلك أن, أن المصنف رحمه الله تعالى ذكر ترجمة خاصة بالتوحيد سيأتي وهو الباب السادس باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله يؤكد ذلك أنه ختم الباب بقوله وشرح هذه ترجمة ما بعدها من من الأبواب فجعل الأبواب كلها الآتية هي شرح لي لمعنى التوحيد وهو أنسى حينئذ ثم احتمالان والمصنفون تابع شخص سليمان رحمه الله تعالى وممن ذكر أن التقدير هو وجوب التوحيد, التوحيد شخص الرحمن السعدي في القول السديد وتبعه كذلك سيدنا الزمير رحمه الله وهذا اولى واوجه والخطب السهل لما ذكر التوحيد وفضله يعني الباب الثاني وتحقيقه باب تحقيق التوحيد من حقق التوحيد ناسب بعد هذه الابواب الثلاث أن يذكر الباب الرابع وهو يتعلق بالخوف من من ضده وهو الشرك ناسب أن يذكر الخوف من ضده وهو الشرك وهنا كما ذكرنا سابقا العلم يعبرون عن النقيض به بالضد وهو سائغ من جهة اللغة لكنه ليس سائغ من جهة الصلاح لأن الضد والنقيض في الصلاح مختلفان الضدان لا يجتمعان لكن قد يرتفعان وأما النقيضان فلا يجتمعان ولا يرتفع هذا باعتبار للصلاح أما باعتبار اللغه فالضد والنقيض مشتركان كل منهما يسمى بالآخر حينئذ التوحيد والشرك. هل هم نقيضان أم ضدان باعتبار للصلاح هذا ينبني على ماذا هل يوصف المرء أو العبد بأنه ليس موحدا وليس مشركا خلع عن النوعين أو أن هذا غير سائغ شرعا غير سائغ شرعا إذا لا يجتمعان لا يكون في وقت واحد يكون موحدا ومشركا يعبد الله تعالى ويعبد الصلم حينئذ هذا موحد مشرك هل له وجود في الشرع الجواب لا إلا في اذهان المرجعة ثانيا هل يرتفعان بمعنى أنه لا يوصف بكونه موحدا ولا مشركا الجواب له إذن على مذهب أهل السنة والجماعة لا يجتمعان يعني لا يسمى أو لا يمكن أن يتحقق في العبد الوصفاني أن يكون محققا للتوحيد ويكون متلبسا به بالشرك وعرفنا وجه ذلك ماذا أن التوحيد له حقيقة شرعية بمعنى أن الباري أمر بالتوحيد بل خلق الخلق من أجل التوحيد هل بين لهم التوحيد أم لا؟ وبينة. هل في خلاف الجواب لا إجماع الرسل قاطبة ونحن نقول دائما أعلى إجماع إذا أردت مثالا لأعلى إجماع في الدنيا كلها وهذا لا يذكره الاصول هو إجماع الرسل والأنبياء على الدعوة للتوحيد وأن معنى التوحيد هو اعبدوا الله ما لكم من اله غيره هذه الجملة عبدوا الله ما لكم من إله غيره محكمة أو متشابهة محكمة إذن يفهمها العامي ويفهم طالب العلم؟ يفهمها كل من كان ذا لسان عربي ولو كان عنده نقص في معرفة لسان عراء يفهم عبد الله ما لكم من إله غيره إذن لا تعبدوا إلا الله يفهم هذا الكلام حينئذ التوحيد من حيث المعنى بينه الشارع ما من رسول نبي يبعث الى قومه إلا ويفتتح دعوته بماذا؟ تعبدوا الله ما لكم من إله غيره إذا بين التوحيد واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله وارتنبوا الطاوط إذا هذه كل معاني تدل على أن التوحيد له حقيقة لن يتحقق هذا التوحيد إلا بإثبات ونفي ما هو النفي؟ نفي سائل المعبودات وما هو الذي يتعلق بسائل المعبودات؟ هل هو نفي لوجودها أو لاستحقاق كونها معبودة الثاني للسحق أما وجودها فهي موجودة ولذلك تقول هذا وثن يعبد من دون الله صار الها. أجعل الآلهة إلها واحدا، اذن سموه ماذا؟ آلهة وأقرهم الباري جل وعلا لو كانت تسمية هذه المعبودات آلهة باطلا لرده الله عز وجل حينئذ تسميته آلهة لا إشكال في من جهه الشر لكن يرد الاشكال في ماذا؟ أو السؤال يرد السؤال هل هي آلهة عبدت من دون الله تعالى بحق؟ كانت مستحقة للعبادة؟ أو أنها ليست بحق؟ لا شك أن ما جاءت به الرسل مبينة؟ له داعية إليه أقوامها هو أن الإله الذي يستحق أن يعبد لكمال ربوبيته وأسمائه وصفاته هو الباري جل وعلا ولذلك مما يعينك على فهم هذا أن التوحيد توحيد الربوبية أصل لتوحيد الألوهية كيف يكون أصلاً؟ بمعنى أنه من اتصف بمفردات توحيد الربوبية حين صار هو الذي يتعلق به الألوهية فتوحيد الألوهية بهذا الاعتبار يعتبر فرعا لا اصلا ولذلك نقرر دائما أن توحيد الربوبية دليل وتوحيد الألوهية مدلول واضح هذا كما تقول أقيم الصلاة دليل مدلول وجوب الصلاة إذن هذا فرع وهذا اصل صحيح حينئذ إذا كان توحيد الربوبية سلزمه توحيد الألوهية بمعنى أنه دليل يدل عليه صار المدلول فرعا للدليل إذن الشاهد من هذا سطردنا أن الباري جل على بين حقيقة التوحيد إذن لن تتم حقيقة التوحيد إلا بما بينه الله عز وجل حينئذ عبادة الله تعالى وحده هو التوحيد الإسلام هو إفراد الله تعالى بالعبادة فإذا اتصف بهذا الوصف بهذا الوصف سميناه موحدا. إذا انتفى هذا الوصف حينئذ لا نسميه موحدا. وهذا إذا أشكل عليك فرده إلى سائر العبادات. صلاة لها حقيقة شرعية. فلو صلى وقدم السجود على الركوع قلت له ماذا؟ ارجع فصلي. فإنك لم لم تصلي. ولو زكى او لو صام في شعبان تقول له ماذا؟ ارجع فصم. فإنك لم لم تصلِّ. لأن الصيام له حقيقة شرَّبينها الله عز وجل. هذا فيه خلاف. جواب لا لماذا يختلفون في التوحيد لماذا إذا جاءت مسألة التوحيد اختلاف قالوا له حقيقة لكن ممكن أن يتلبس المسلم به بالشرك الأكبر ثم يقال بأن التوحيد موجود هو مسلم باق على إسلامه وإن تلبس بما تلبس من النواقض هذا باطل ولذلك لا يقرون بذلك في ما يتعلق به بالصلاة والصوم والحج إلى اخره إذن ليس عندنا منزل بين المنزلتين وليس عندنا يعني بين التوحيد والشرك فلا يوصف بكونه موحدا أو مشركا وليس عندنا ما يتصف بالوصفين فيكون موحدا وفي نفس الوقت يكون ماذا يكون مشركا إذن وهذا قرره ابن قيم رحمه الله تعالى كنت لا أذكر الآن الموضع لكن قرره رحمه الله تعالى بأن التوحيد والشرك نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان وهذا محل وفاق بين أهل السنة والجماعة ولا يعرف القول باجتماع التوحيد والشرك في شخص واحد إلا في الأزمنة المتأخرة عند من يعذر به بالجهل قال رحمه الله تعالى ناسب أن يذكر الخوف من ضده وهو الشرك ليحذره المؤمن تعليل لا للتعليل. يعني لماذا نذكره من أجل الحذر لأن المسلم ليس بالمعصوم فإذا جاء بالإيمان حينئذ قد يقع فيما يناقضه ومن النواقض الوقوع في الشرك الأكبر ومن النواقض الوقوع في الشرك الأكبر قال يحذره المؤمن ويخافه على على نفسه ليحذره ويخافه على نفسه. قال حذيفة من رضي الله تعالى عنهما كما في الصحيحين كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه يعني هذا أراد به أن يبين أن الشر أو بعض الشر مما يحتاج المسلم أن يعرفه. محتاج المسلم أن يعرفه لا سيما إذا ترتب عليه بالنقير كالتوحيد مثلا لا يتصور حقيقة التوحيد إلا من تصور حقيقة الشرك بد من هذا ولذلك هما يجتمعان اصلا في كلمة التوحيد لا اله هذا إبطال لسحقاق العبودية لغير الله عز وجل إلا الله هذا في إثبات الألوهية لله عز وجل اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اعبدوا الله أن يعبد الله والتنب بالطغوط إذا نجتنى بين هذا يدخل فيه طغوط العبادة وطغوط الحكم وطغوط الطاعة والمتابعة إذا لا يمكن أن يعرف أن الطاغوت الذي أمره الله عز وجل أن يكفر به فمن يكفر بالطاغوت لا يمكن أن يعرف ذلك إلا إذا عرف أن من الطواغيت طاغوت عباده يعني كالصنم كالوثن كالولي الذي يعبد من دون الله عز وجل كيف يكفر به وهو لا يعرفه هل يتصور أن يكفر شخص بشيء لا يتصوره أصلا؟ ولذلك معرفة الكفر بالطاغوت وحقيقة الكفر بالطاغوت هذا من, من العلم الذي يعد أنه فرض عين على كل مسلم. كيف يصح إسلامه؟ عندما نقول هذا مسلم كيف يصح إسلامه؟ لابد من ماذا؟ لابد من معرفة لا إله إلا الله. لا إله هذا فمن يكفر إلا الله ويؤمن بالله. إذا انتقاب إذا لا يتصور أن يتحقق عبد بي التوحيد والإسلام والإيمان إلا إذا عرف الكفر بالطاوث وما هو الطاوث وحقيقته ورؤوسه إلى آخره ولذلك الشيخ الإسلام محمد الوهاب رسالة مفردة في بيان ما يتعلق بالطاوث من حيث المعنى ومن حيث أنواعه ورؤوسه فسأل هنا حذيفة عن الشر لأنه قد يتوقف عليه ماذا؟ معرفة الحق وهنا ليس المراد أن الإنسان يترك الحق ويطلب الشر لا وإنما يعلم الحق فيطلب العلم الصحيح وإلا لقلنا نطلب ما عند مع قبل أن ندرس مدفع لسن الجماعة من أجل الا نقع فيه هل هذا مراد لا ليس بمراد وإنما المراد أن يتقن الحق ويعلم هذا الأصله وبعض الحق ولذلك قيدت بعض الشر بعض الحق قد لا يتصور إلا بمعرفة النقير بمعرفة النقير ولذلك المسلم قد يقال له مثلا مذهبا السنه الجماعي ثبات واقرار الأسماء والصفات على ظاهرها دون تحريف لو لم تأتي بمثال للتحريف قد لا يتصوره كذلك فيقال بل يداه يعني أول اليد ماذا تفهم منها اليد المعروفة دون أن يثبت مثيل لها أو شبيه كذلك فإنئذ إذا قيل له بل يداه قال بعض المبتدع بل نعمتاه عرف كيف وقع التحريف المعنوي كذلك بل الرحمن عرش السوى قيل السولى الذي يعرف مقابله لكن لا يلزم من ذلك أن يتتبع كل ما قاله أهل البدع. إذن معرفة الشر هنا في كلام حذيفة ليس على إطلاقه بعض الناس قد قد يستدل بهذا بمعنى أنه قد يتفرغ لمعرفته ولذلك فقهاء الواقع الآن قد لا يتقن التوحيد وعنده خلل في أصول التوحيد ثم صباح مساء وإذا به يتبع السياسات الأوروبية والأمريكية من أجل أن يحذرها تعلم اولا التوحيد قبل أن تعرف ما عنده أولئك إذا عرفت التوحيد وكنت اهلا للرد حينئذ لا إشكال فيه لا ننكر انسان يتتبع هذه الأمور من أجل أن يرد عليها أما من أجل الثقافات فقط هذا من ضياع الأوقات فالشاهدون لا يستدل بهذا الحديث في غير موضعه معرفة الشر هذه لابد منها في مواضع لكل مسلم لاسيما فيما يتعلق بمعرفة الشرك الأكبر ومعرفة بعض الشرق يتعين على بعض طائفة من, من الأمة كأهل العلم او بعض طالبة العلمي مما يتعلق بالبدع الواقع في العصر نحو ذلك فيعلم ويتعلم أو يدرس أو يقرأ ما وقع فيه من أجل أن يرد عليه وأما كل مسلم يخاطب بذلك أو كل طالب علم يخاطب بذلك فالامر ليس على على جادته وهذا الحديث لا يصلح أن يكون مستندا له البت قال وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه ومما يؤكد هذا المعنى أن هذا ممن فرد به حذيفة رضي الله تعالى عنه ولذلك سمي بالسر ولم ينقل هذا المعنى من السؤال والبحث عن الشر عن أبي بكر وهو أجل من حذيفة ولا عن عمر ولا عن عثمان ولا عن سائر الصحابة وانما من فرد به حذيفة رضي الله تعالى عنه حينئذ لا يفهم من هذا الحديث ما ليس دالا عليه قالوا في الحديث من أمن الله على دينه طرفة عين سلبه إياهم من أمن الله على دينه طرفة عين سلبه إياهم هكذا قال في الحديث يعني كأنه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم وهو أثر عن سفيان الثوري وليس به بحديث أسنده ابن وضاح لكتاب البدع والنهي عنها عن سفيان الثوري سفيان الثوري فقال رحمه الله تعالى من جالس صاحبه بدعة لم يسلم من إحدى ثلاث من جالس صاحب بدعة لم يسلم من إحدى ثلاث يعني بد من, من الفتنة تتنوع باختلاف صاحب البدعة ونحوها إما أن يكون فتنة لغيره يعني يتأس به الناس ولذلك قال أهل العلم لا يأخذ طالب العلم العلم عن مبتدع هذا الأصل لماذا؟ لأنه سيدل عليه كذلك سيدل عليه أنت تدخل عند مبتدع كل يوم بكتابك ماذا يقول العامة ناس إذا رأوك هذا صاحب خير هذا فيه فضل هذا صاحب علم فإذا تكلمت أنت فيه وأثبت السنه قال أنت أخذت عنه العلم أنت فرع ما هو أصل لك فصار فيه تزكية له ولذلك يمنع من دراسة على أهل بدع هذا فيه في الجملة قالوا إما أن يكون فتنة لغيره وإما أن يقع في قلبه شيء فيزل به فيدخله الله النار يدخله الله النار يعني يزل بمعنى أنه يقع في قلبه من التأثر بهذه البدعة فيقتنع بها هذا قل أن يسلم من صاحب ويجالس المبتدع أن يسلم من بدعة تستقر في قلبه ولو لم يكن إلا ذوبان البدعه في نفسه لكفى يعني بعضهم قد لا يقتنع بالبدعة لكنه ماذا؟ يصير رحمة على أهل البدع ويرى من ينفر من أهل البدع أن عندهم غلوا وأنهم أهل جفاء وأنهم غلوا في جانب المعاملة مع المبتدعة فلولا فلو لم يكن مع المجالسة مع اهل البدع إلا أن القلب يذوب فيه ماذا ما يتعلق بالبدعة ويصير عنده نوع تميع فإذا كان كذلك فالاصل المنع قال والثالث وإما أن يقول ما ابالي ما تكلموا واني واثق بنفسي فمن امن الله على ديني طرفه عين سلبه إياه إذن من جالس صاحب بدعه لابد من واحدة من هذه الامور الثلاثة ولذلك اجمع السلف اجماع اجمع السلف على أن المبتدع يهجر هذا العصر هجر المبتدع هذا اصل من اصول الدين لابد من التفقه في بذلك قال فيحذر المؤمن زوال تلك النعمه وكان صلى الله عليه وسلم يكثر من قول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك هذا النبي صلى الله عليه وسلم فكيف بمن دونه قيل له يا رسول الله وإن القلوب لا تنقلب له يا رسول الله وان القلوب تتقلب قال إن قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء والحديث رواه الترمذي وغيره إذا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك هذا المسلم أولى به من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان كذلك فمما قد تتقلب النفس إليه تتقلب من التوحيد إلى نقيضه وهو الشك ولذلك جاء باب الردة المسلم هل يتصور في الردة أم لا عند أهل السنة والجماعة خلاف المرجع نعم بمعنى أنه قد يقول لا إله إلا الله ثم يقع في ناقض من نواقض الإسلام فيرتد ولذلك جاء من يرتد منكم وجاء من بدل دينه فاقتلوه لماذا جاءت هذه النصوص دليلا على أن المسلم قد يقع فيه في الكفر فإذا وقع في الكفر فارقا إذا هذا لم يثبت قلبه وإنما أزاغه الله عز وجل قال فإن, فإن شاء سبحانه أقامها على على دينه يعني القلوب وإن شاء أزاغها قال وحقيقة الخوف من الشرك يعني ما المرادم عرفنا الخوف مطلقا هو الفزع من الشيء وأنه ضد الامن قال حقيقة الخوف من الشرك يعني ماذا, ماذا يكون في قلبك صدق الالتجاء إلى الله يعني يلتج إلى الله ويكون صادقا والاعتماد عليه والابتهال والتضرع إليه والبحث هذا لابد منه ذاك الأول يعتبر فرعا والثاني يعتبر اصلا. والبحث والتفتيش عن الشرك ووسائله وذرائعه ليعمل بها لا وإنما قال ليسلم من الوقوع فيه إذن العلم علمان علم ليعمل به وعلم ليحذره صحيح؟ علم ليعمل به يعمل به العبد تتعلم كيف تصلي فتصلي تتعلم كيف تصلي لا لاجل أن تصلي تترك الصلاة قل لا تتعلم أن تصلي من أجل أن, أن تصلي يعني تعمل بما علمت أما هذا النوع الذي هو معرفة الشرك الأكبر وكذلك قد يكون في بعض المعاصي كمعرفه أنواع الربا والذي يمارس التجارة مثلاً ولا يحسن الربا وأنواعه وصوره قد يقع فيه من حيث لا ي... اذا يتعلم الربا لا ليعمل وإنما ليحذر ويسلم إذن هذان مثالان قال إذن حقيقة الخوف من الشرك صدق الالتجاء إلى الله تعالى بأن يكون في القلب اعتماد على الله عز وجل أن يثبته يثبتوا على ماذا يثبتوا على على التوحيد والسلامة من من الشرك قال المصنف رحمه الله تعالى باب الخوف من الشرك وقول الله تعالى إن الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إن الله لا يغفر ان يشرك به قال أي لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك به لا يغفر لعبده أي تفسيرية كالسابقه لا يغفر الباري جل وعلا لعبد لقيه يعني لقيه اللقاء هنا يعبر عند اهل السنه والجماعه وقد يراد به الرؤيه وقد يعبر به ويراد به مطلق الملقاء يعني البعث فيبعث ويسال الله عز وجل ويحاسبه حينئذ اذا عبر باللقاء استفدنا منه حكما وهو انه قد مات على على الشرك لقيه وهو مشرك به فجملة وهو مشرك به هذه جملة حالية تدل على أن قوله تعالى إن الله لا يغفر يشرك به بمعنى أنه إذا مات على على الشرك وأما إذا تاب قبل موته ها توبة تجب ما ما قبله إذن إن الله يغفر الذنوب جميعا فدخل فيها الشرك إذن قول المصنف لقيه وهو مشرك به أراد أن الآية إنما هي في من مات على الشرك وليس في من تاب من الشرك لأن الله تعالى يغفر له جل وعلا ولذلك كان بعض الصحابه على الشرك إنما بعث النبي صلى الله عليه وسلم في قوم مشركين فدل ذلك علنوا قد تابوا من الشرك وهذا محل إجماع بين أهل السنة والجماعة أي لا يغفر لعبد اللقية وهو مشرك به أي عادل غيره به يعني تفسير لمعنى الشرك عدل بالله تعالى غيره يعني سوى ولذلك قال تعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون العادل هنا ليس هو العدل الذي هو بمعنى القسط وإنما المراد به المساواة عدل بزيد عمرا بمعنى أنه سواه والشرك حقيقة قائمة على على التشبيه والمساواة تسوية غير الله تعالى بالله تعالى سواء كان في المحبة أو في الخوف أو في الرجاء أو في سائر العبادات بمعنى أنه لا فرق عنده بين أن هذا معبود هذا معبود حصلت المساواة وحصل التشبيه قبل المساواه فاعتقد أولا ثم ثم ساوا أي عادل غيره به فيما يختص به سبحانه يعني فيما هو من خصائص الباري جل وعلا وصارف خالص حقه لغيره صارف صرف بمعنى التوجه يعني توجه لغير الله تعالى بالعباده ولذلك من تعاريف الشرك الأكبر صرف العبادة لغير الله تعالى صرف العبادة يعني توجه بالعبادة لغير الله تعالى سواء كانت العبادة قلبية أو لسانية أو بدنية ليعم محال الشرك فالشرك قد يكون بالقلب وقد يكون باللسان وقد يكون بالأعمال أعمال البدن والجوارح والأركان ولذلك قد يعتقد ولا يعمل حينئذ نحكم عليه بكونه مشرك الذي يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بغيره من الأولياء المعبودات هذا على حاله قد يعتقد ويعمل فيستغيث حينئذ هو مشرك من جهتين في عبادتين اعتقاد عبادة قلبية وكذلك باللسان وقد يعتقد ولا يعمل صحيح أم لا قد يعتقد جواز للصغاثة بالمعبودات وأنها تنفع وتضر من دون الله تعالى هذا اعتقد ولكنه لم يعمل حينئذ ما حكمه هذا مشرك شركا أكبر ولو لم يعمل ولو لم يعمل لماذا يا عباد الله نقول لأن الشرك قد يكون بالقلب فقط كما أن الكفر قد يكون بالقلب فقط وليس كل منهما محصورا في القلب بل قد يكون الكفر باللسان فقط دون اعتقاد القلب وقد يكون الكفر بماذا بالاعماء بالجوارح والاركان ولو لم يتكلم أو يعتقد هذا مذهب اهل الجماعة والجماعه خلافا للجهميه وفروعها إن عندهم نزاعا في مثل هذه المسائل قال رحمه الله تعالى وصارف خالص حقه لغيره إذا الصرف بمعنى التوجه توجه بالعباده غير الله تعالى ومشبه للمخلوق بمن له الكمال المطلق من جميع الوجوه لأن الشرك تشبيه المخلوق بالخالق في قصائص الإلهي فكأنه ذكر لك ثلاثة تعريف أو ضوابط للشرك الأكبر هو عدل غير الله به فيما يختص به أو إن شئت قل صرف خالص حقه لغيره جل وعلا أو تشبيه المخلوق به بالخالق ما يختص به البالي جل وعلا والمعنى واضح وبين وإن كان العلمي قد يختلفون في تعالي بعض المسائل لكن خلاف يكون ماذا يكون خلافا نوعيا يعني لا يترتب عليه ثمرة لكن الأنسب بطالب العلم أن يكون تعبيره أن يكون تعبيره أقرب إلى الشرع أقرب له إلى الشرع فما جاء الشرع بالتعبير عنه فهو أقرب فلو عبر بالعدل ثم الذين كفروا بربهم يعدلون لو عبر بأن الشرك الأكبر جعل ند من دون الله تعالى كذلك هذا قريب من الشرك وهو قوله جل وعلا فلا تجعلوا لله اندادا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل أجعلتني لله ند فدل, على فدل ذلك على أن التنديد على نوعين وهما ما هما ما هو تنديد مطلق من كل وجه ومطلق تنديد يعني الشرك تنديد مطلق الشرك مصنف قال باب الخوف من من الشرك وعم النوعين حينئذ نقول الشرك كله تنديد بنوعيه الأكبر والأصغر لكن الفرق أن الشرك الأكبر تنديد مطلق كامل وهذا يتحقق بماذا بصرف العباده لغير الله تعالى وثانيا مطلق التنديد كالماء المطلق ومطلق الماء الإيمان المطلق ومطلق الإيمان حينئذ قد يقع في تنديد لكنه ليس على وجه كما مطلق التنديد فالشرك الأصغر تبي الشرك الاصغر فيه تنديد بالنص ولذلك قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت هذا العبارة نعبر عنها بأي نوعين من نوعي الشرك أصغر أو أكبر العصر فيها أنها اصغر طيب ماذا قال له النبي صلى الله النبي أولا أنكر عليه ثم بين العله في في الإنكار أجعلتني لله ندا بقولك هذا الذي هو شرك اصغر إذا الشرك الأصفر فيه تعليم أم لا فيه تعليم فهذا الحديث نعم فيه تنديد وهذا الحديث نستفيد منه فائدة عظيمة وهي أن تعريف الشرك الأصفر الذي سيذكره المصنف رحمة تعالى أنه ليس مقيدا بما أطلق شرع عليه أنه شرك ولم يصل إلى حد الشرك شرك الأصغر على مرتبتين على نوعين ما أطلق الشارع عليه أنه شرك ولم يصل إلى شرك الأكبر ليس فيه تنديد مطلقا فحينئذ نسميه شركا أصال كالرياء يسير الرياء سماه النبي صلى الله عليه وسلم شركا وقد لا يكون وكذلك ما شاء الله وقد لا يكون الشرع قد سماه شركا، فإن إذن ولكن يكون وسيلة إلى الشرك الأكبر، فما كان هذا محل الخلاف، فما كان وسيلة وطريقة وذريعة إلى الشرك الأكبر هل يكون شركا أصا مطلقا أو هذا محل نزاع منهم من قال بأن كل ما كان وسيلة من الأقوال والأفعال والاعتقادات صار وسيلة إلى الشرك الأكبر فهو شرك أصا وهذا ضعيف. بل لابد من تقييده وكان فيه مطلق تنديد مطلق تنديد يعني فيه مساواة فيه شيء من التشبيه حينئذ نسميه ماذا نسميه شركا أصغر ولذلك الغلو مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلك الغلو وكذلك الغلو في الأنبياء وسيلة الوقوع في الشرك الأكبر هل كل غلو يعتبر شركا أصغر على الحد السابق أن كل ما كان وسيلة إلى الشرك الاكبر فهو شرك اصغر كل غلو صار صار شرك اصغر وليس الأمر كذلك بل منه ما هو شرك اصغر ومنه ما ليس بشرك أصغر اذا قوله هنا ومشبه المخلوق العاجز بمن له الكمال المطلق من جميع الوجود حينئذ ذكر لك ثلاثه تعريف أو ضوابط للشرك الأكبر والاختيار إنما يكون من جهه ما كان اقرب الى لفظ الشرع أو الذي يكون مقدما وك وكلها صحيحه قال وإذا كان من مات على الشرك لا يغفر له وجب على العبد شدة الخوف من الشرك الذي هذا شأنه عند الله يعني إذا كان الحكم المرتب عليه أن الله تعالى لا يغفر له وإذا انتفت المغفرة حينئذ ها إذا قال لا يغفر له مطلقا إذن كل من لم يغفر له فهو خالد مخلد في النار هذا الأصل هذا الذي يدل عليه ظاهر النص ومن هنا نستدل كذلك على أن الشرك الأصغر داخل تحت المشيام فإذا كان من مات على الشرك لا يغفر له وجب على العبد شدة الخوف من الشرك الذي هذا شأنه عند الله ومع كونه أعظم الذنوب عند الله سبحانه ولا يغفر لمن لقيه به فهو هضم للربوبيه هضمت الشيء كسرته يقال هضمته حقه واهتضمته إذا ظلمه وكسر عليه حقه وتنقص للألوهية وسوء ظن برب العالم يعني تضمن الشرك هذه الأنواع الثلاثة وكلها مهالك أولا هضم لحق الربوبية لانه ما عبد هذا المعبود إلا من أجل ماذا أنه سواه بالخالق جل وعلا حينئذ نقول هذا هضم للربوبية وتنقص للالوهيه لأننا عرفنا أن الطعن في الربوبية طعن في الألوهية وهذا من باب التنوع في العبارة وسوء ظن به برب العالمين وسيعقد بابا خاصا به بهذه الجزئية قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إن الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ما دون ذلك أي ما سوى ذلك أو ما هو أقل من ذلك الثاني الثاني بمعنى ماذا؟ أن الذنب على نوعين ذنب هو كفر وذنب هو شرك وهما بمعنى واحد وهناك من فرق بين الشرك والكفر حينئذ من فرق بين الشرك والكفر وقع عنده اشكال هنا في فهم هذه الايه إن الله لا يغفر ان يشرك به نص على الشرك ويغفر ما دون ذلك دخل فيه الكفر دخل فيه الكفر حينئذ ما الجواب قالوا لا المراد به قول إن الله لا يغفر ان يشرك به ويكفر به هكذا عبر ابن جريد طبري حينئذ انعطف شيئا محذوفا على على ما ذكر او ان شئت ان تقول بان قوله ويغفر ما دون ذلك اي ما هو اقل من من الشرك والذي هو اقل من من الشرك هو الذنب الذي لا يصل الى حد الشرك ولذلك احسن من هذين الجوابين ان نقول الصحيح ان الشرك والكفر بمعنى واحد هما مترادفان هما مترادفان بمعنى أن الشرع قد استعمل لفظ الشرك في معنى الكفر والكفر في معنى الشرك لكن الأكثر إذا فرق بين حقيقتين وبين الاستعمال ولكن الأكثر في الاستعمال أن يستعمل لفظ الشرك في صرف العبادة لغير الله تعالى والكفر فيما هو دون ذلك يعني فيما هو سوى صرف العبادة لغير الله تعالى حينئذ لكن قد يطلق الشرك على ما هو جحد أو ناقض من نواقض الإسلام وليس بشرك يعني ليس بصرف العباد لغير الله عز وجل والعكس بالعكس إذا حاصل الشرك والكفر حقيقتان في الشرع متحدتان يعني مدلول الشرك هو بعينه مدلول الكفر والعكس بالعكس هذا من حيث الحقيقة وكلا ولذلك الحكم واحد في الدنيا وفي الآخرة من أشرك بالله تعالى وعبد غير الله عز وجل حكمه في الدنيا كافر تقام عليه الحدود الشرعية وكذلك من جحد صفة من صفات الباري جل وعلا فحكمه كالمشرك هذا الأصله من جحد ليس أول أو حرف فيه خلاف لكن من جحد يعني أنكر صفة من صفات الباري جل وعلا في الدنيا حكمه حكم المشرك واحد كذلك في الآخرة حكمهما واحد وهو الخلود في في النار إذا ويغفر ما دونه ذلك أي ما هو أقل من الشرك وليس ما سوى الشرك وليس ما ما سوى الشرك قالوا الكفر وفقعوا به بإشكال داجل ماذا إلى إدخال في, في الآية الصوم ما, ما ذكرناه قال المحشي أن يغفر ما دون الشرك من الذنوب لمن يشاء من عباده يعني جاء مقيدا وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم أعطي ثلاثا منها وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات كسل الحاء قال يعني الكبائل لو قال اي الكبائر كالانسى قال يعني الاصل يعني اتى بلفظ اي موقع يعني واتى بي يعني في موقع اي يعني الكبائل والمراد الكبائل التي تقحم صاحبها في النار اي تلقيه فيها والتقحم الوقوع في, في المهاله كذلك قال النووي في شرح مسلم يعني قال ففيه فضل السلامة من الشرك قليله وكثيره صغيره وكبيره فتبين بهذه الآية ونحوها أن الشرك أعظم الذنوب ولذلك لا يغفر الله تعالى لأن الله أخبر أنه لا يغفره لمن لم يتب منه هذا قيد لمن لم يتب منه وأما من تاب فالله عز وجل يغفر له ذنبه وأما ما دونه من الذنوب فهو داخل تحت المشيئة إن شاء غفر لمن لقيه به وإن شاء عذبه وهذا معنى ماذا؟ معنى قول السلف أنه داخل تحت المشيئ أو قوله جل وعلا هنا لمن يشاء بمعنى أنه ان شاء وأراد أن يغفر له وأفر له وإن شاء وأراد أن يعذبه على قدر جرمه وذنبه وبعد ذلك يدخله الجنة شاء فشاء إذن مشيئة الباري جل وعلا هذه لا نتكلم فيها باعتبار العين شخص نفسه ولكن نتكلم فيها باعتبار النوع فمن مات على الشرك فهو خالد مخلد في النار لا تتعلق به المغفر لهذا النص من مات دون توبة على ما هو دون وأقل من الشرك حينئذ مآله إما إن, أن يعذب وإما أن يدخل الجنة مباشرة إما هذا وإما ذاك وهذا تفسير لقوله لمن يشاء قال وإن شاء عذبه ولا يجوز أن يحمل قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء على التائب ما التائب لا ليس مراد هنا فإن التائب من الشرك مغفور له بنص القرآن قال تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا قال الذنوب دخلت على جمع فتفيد العمو والشرك ذنب قال جميعا هذا توكيد إذن تم عمومان عموم باعتبار اللفظ وعموم باعتبار التوكيد حينئذ نقول هذا يعتبر شاملا اللي المشرك ان الله يغفر الذنوب جميعا فهنا عم واطلق عم المشرك وغيره واطلق يعني لم يقيده بالمشيئه لان المراد به التام. فيدخل فيه المشرك والكافر وفي هذه الآية إن الله لا يغفر ان يشرك به خص وعلق خص ذنبا واحدا دون سائر الذنوب وهو الشرك وعلق علق بماذا بالمشياء إذا إن الله يغفر الذنوب جميعا عما وأطلق عما كل مذنب ولو كان مسركا وأطلق لم يقيد بي بالمشياء بل ما يشاء إلا أن يقبل توبتهم هذا المراد وفي الآية التي معنا خاصه وقيدة يعني علق بالمشي خاصه ماذا ذنبا معين وهو الشرك قال هنا ولا يجوز أن يحمل قول ويغفر ما دون ذلك لمن يشعل التائب فإن التائب من الشرك مغفور له بنص القرآن وفي الآية رد على الخوارج المكفرين بالذنوب خوارج المكفرين بالذنوب رجعنا فيها رد ما وجه الرد؟ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إذا مات على الذنب على الكبير ويغفر له فإذا غفر له أدخله ماذا النار أو الجنة أدخله الجنة لو كان كافرا ما أدخله الجنة فيها رد او لا فيها رد قالوا على المعتزلة لكن قال المكفرين بالذنوب التي هي ماذا ها دون الشرك والكفر فلو كفروا بمكفر ليس بي بخوانر ولو كان هذا المكفر مختلفا فيه صح لا لا يسمون خوارج، إلا في هذا العصر الذي فسدت فيه اذهان كثير من أهل العلم فضلا عن طلبة العلم فضلا عن عامة المسلمين قال وعلى المعتزلة القائلين بتخليد أصحاب الكبائر في النار حينئذ هذا كذلك رد على المعتزلة مات على كبيرة ولا يخلده الله تعالى في النار اذن رد هذه النص رد عليهم قال هنا وقال الخليل عليه السلام في الايه الثانية وجنوبني وبني ان نعبد الاصنام وجنوبني أن نعبد في الايه السابقه قوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به في فائده عظيمه هنا وهي محل نزاع في مدلولها ومفهومها فيقول ان يشرك به أن هذه حرف مصدري ويشرك هذا فعل مضالع منصوب بأن صحيح أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر إن الله لا يغفر فإشراكا فصار نكرة في سياق النفي فيعم يعم ماذا؟ يعم الشركين الشرك الأكبر والاصغر هذه قاعدة صحيحة أم لا؟ قاعدة صحيحة وهي مضطردة ودائما نذكرها نكرة في سياق النفي تعم لكن القواعد عند العلم تسعمل ما لم تعارض فإن عورضت من جهة الشرع فعنذن لا نعمل قاعدة وهنا قد عورضت من جهة الشرع وهو أن الشرع يعني القرآن من أوله إلى اخره إذا أطلق لفظ الشرك صار له حقيقة في الإطلاق فضلا عن المعنى فإذا أطلق لفظ الشرك انصرف إلى الشرك الأكبر إلى الشرك فكل آية في القرآن جاء فيها لفظ الذين أشركوا أشركوا شركا إلى آخره نقول المراد به الشرك الأكبر لأن اللفظ في أصله إذا أطلق حمل على الكمال كلفظ الإيمان العصر فيه إذا أطلق حمل على على الكمال ولا يحمل على مطلق الإيمان مثلا إلا بقيد إلا بنص وكذلك هنا الشأن في الشرك إذا أطلق بالشرع انصرف إلى الأكبر ولا يدخل فيه في الأصل إلا الأصل إلا باعتبار الحد والجنس حينئذ نعتبر ماذا نعتبر مشاركا له ولذلك كل آية نزلت في المشركين وجاء فيها لفظ الشرك الأكبر يستدل بها السلف على على الأصل هذه هذا استدلال باعتبار الجنس ليس باعتبار الحقيقة وإلا الحقيقة نقول ثم فرقا بين الشرك الأكبر والأصل فكيف يستدل نقول لا باعتبار الجنس يعني القدر المشترك هذا فيه تنديد وهذا فيه تنديد إشتركت في التنديد حينئذ صح الاستدلاله لكن بحثنا هنا في ماذا في حقيقة وفي حكم فلابد أن يتميز الشرك الأكبر عن الشرك الأصغر فإذا كان كذلك ما نقول القرآن من أوله إلى اخره إذا أطلق لفظ الشرك صرف إلى إلى الأكبر يؤكد هذا حديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابة كما حديث يأتي في الباب قال أخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر لما قال لهم الأصغر فقيده فسئل عنه ما هو هذا لو كان كل لفظ يشمل الأكبر لما لم صحان يسأل بل صار معروفا عندهم صح صحام لا اذا انتبه لهذا فإذا أطلق الشارع لفظ الشرك فالأصل فيه الأكبر دل على ذلك أمران أن اللفظ يحمل على حقيقته من حيث الكمال ثانيا الحديث الذي ذكرناه لما ذكر الشرك الأصغر سئل عنه ما هو ما حقيقة هذا شيء جديد ما عرفه الصحابة رضي الله تعالى فسئل عنه فقال الرياء فسر الشرك الأصغر بالرياء فدل ذلك على أن الأصل هو هو الأكبر إذا تقرر عندنا ذلك حينئذ قل أي يشرك به المراد به هنا الشرك الأكبر حينئذ خرج الشرك الأصغر فدخل في قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء اذا الخلاف وهو خلاف سائغ عند أهل السنة والجماعة وهما قولان الشغل الإسلام بن تيمير رحمه الله تعالى هل الشرك الأصغر داخل تحت المشيئة أو لا مبني على هذه القاعدة الشيخ الإسلام رأى ماذا قاعدة لغوية من, من حيث هي قال هذا نكر في السياق النفي فتعم عمة الشرك الأكبر والأصغر لكن نحن نقول لا قاعدة لغوية والأصولية كذلك ليست دليلا شرعيا منفكا عن عن النص بل لابد أن تكون ماذا معتبر بي بالنص فعندنا حقائق شرعية لا بد أن تكون محكمة ثم هي سابقة على القواعد والقواعد هي مسنبطة اصلا من دلالات النصوص حينئذ لا تكون حاكمة مطلقا بل بد من اعتبال القرائن والأحوال لسي من القرائن اللفظية حينئذ عندنا استعمال شرعي استعمال شرعي وهو إطلاق لفظ الشرك وإذا أطلق أراد به الأكبر فإذا قال إن الله لا يغفر أي يشرك به قلنا الشرك المراد به هنا الاكبر طيب يعارض عليك بالقاعده التي لا تفتؤ أن تذكرها نقول هذه القاعدة معارضه فإذا عرضت القواعد باستعمال الشرق قدم استعمال الشرعي على القواعد لأن هنا ليس تعارض بين النصين صحيح قواعد هذه استنباط منها العلمي حينئذ لا بد من ماذا لا بد من مراعاه أن القواعد قد يخرج عنها ما يشذ عنها وهذا مما مما شذ إذن إن الله لا يغفر ان يشرك به نقول هذا خاص بالشرك الأكبر وأما الشرك الأصغر فهو داخل بقوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء قال وقال الخليل عليه السلام واجنبني وبني أي ذريته وما توالد من من صلبه وقيل بنوه لصلبه ولم يثبت إلا إسماعيل وإسحاق وبنيا أن نعبد الأصنام أن نعبد عن هذه مصدريه كالسابقه نعبد منصوب بي بان ان ما دخلت عليه لتاويل مصدر شرابه وجنبني وبنيه ان نعبد هذا مفعول ثان لي جنبني جنبني الياء هذه مفعول اول ان نعبد الاصنام اي عباده الاصنام قال خليل عليه السلام هو إبراهيم ابن ازر آزر. هذا بصريح القرآن اسم أبيه صحيح بصريح القرآن هو اسم أبيه قال الزجاج لا خلاف بين النسابين أن اسمه تارخ والله عز وجل سماه ماذا آزر إذن نقدم ماذا نقدم النص على النسابين ولو أجمعوا ولو أجمعوا إذن نقول هذا ضعيف الإجماع هذا هذا ضعيف وليس كل من حكى إجماعا ذهب إليهم قال هو إبراهيم بن آزر ثم هو أبوه وكثير من المفسرين يقول عمه ونحتاج لماذا؟ إلى ماذا إلى دليل هو إبراهيم بن آزر ابن ناحور هكذا الشارح قال في موضع ابن ناخور بالخاء دون الحاء ابن شاروخ ابن أرغو ابن فالغ ابن عامر ابن عابر ابن شالخ ابن أرفخ شذ ابن سام ابن نوح ولد ببابل قبل عيسى بألفين عام وهاجر إلى الشام وتوفي به يعني بالشام بعد ان عاش سبع وخمسين بعد المئة من السنين ومعنى إبراهيم بالسريانية أبو الرحيم قال والخلة من قول الخليل خليل هذا فعيل مراد به ماذا؟ اسم فاعل واسم مفعول؟ ها اسم فاعل كونه يحب الله عز وجل لم يتميز بذلك اسم مفعول يعني أحبه الله عز وجل وصفاه لي لنفسه أيهما مراد اسم مفعول إذن خليل فعيل بمعنى مفعول بمعنى مفعول والخلة أخص من المحبة ولهذا اختص بها الخليلان إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم ويأتي قول فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا قول وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام أن يجعلني وبني في حيز وجانب عن عبادة الأصنام وباعد بيننا وبينها وهذا مما يخيف العبد وجنوبني ها عبر بي بالمجانبة ولم يعبر بالترك لأن الترك قد يترك عبادة الأصنام ويكون قريبا منها وبجوار المعبود فعينئذ هذا لا يكون فيه مفارقة بالبدن والأصل في المسلم أنه مكلف أن يفارق هذه الأصنام باعتقاده وقوله وبمساكنته لهم حينئذ المجانبه أو الترك لا يفيد ذلك لكن المجانبة تدل على ماذا على أن يجعلهم في جانب وهو, وهو في جانب هم في حيز وهو في حيز هم في واد وهو في, في واد آخر كما يقال حينئذ يقول المساكنة هذه مما تنافي أصل التوحيد هذا الأصل فيها في الجملة قال. وهذا مما يخيف العبد فإذا كان الخليل عليه السلام إمام الحنفاء الذي جعله الله أمة وحده وابتلي بكلمات فأتمهن أي أداهن قال ابن كثير اختباره له بما كلفه من الأوامر والنواه يعني كلمات المراد بها ماذا؟ ما أكلف به إبراهيم من الأوامر والنواه فأتمهن أي بهن كلهن كما قال تعالى إبراهيم الذي وفى أي وفى جميع ما شرع له فعمل به صلوات الله وسلامه عليه قال وقوله بكلمات أي بشراء وأوامر ونواهم وقد كسر الأصنام بيده وقد كسر كسر وقد كسر الأصنام بيده يخاف أن يقع في الشرك إذا كان إمام الحنف يخاف أن يقع في الشرك فما دونه من باب أولى وأحرام فكيف يأمن الوقوع فيه من هو دونه بمراتب بل اولى بالخوف منه وعدم الأمن بالوقوع فيه. قال إبراهيم التيمي: ومن يأمل البلاء بعد إبراهيم، وقد وقع فيه الأذكياء من هذه الأمة بعد القرون المفضلة، فبنيت المشاهد والمشاهد على القبور وغيره وصرفت لها العبادات بأنواعها، والشبهها كذا والشبه ما وقع فيه في الجاهلية، والعلى وأشبه، وأشبه ما وقع فيه في الجاهلية يعني تشبه بهم، وأعظم و و نعم وأعظم ذلك دينا قال واشبه ما وقع في الجاهليه وأعظم يعني اعظم من ذلك واتخذوا ذلك دينا وهي اوثان وعصنام كل ما عبد من دون الله تعالى صدق عليه انه وثن وهو كذلك في نفس الوقت صنم فالاسماء والتسميات هذه شرعيه لا اشكال فيها لكن العبره بماذا بالحقائق سماه صنما وثنا ها لا يضر يعني هذا أو ذا لا يضر. العبرة به بالحقائق قال فإن الصنم ما كان مصورا على أي صورة يعني ما كان منحوتا على صورة الصنم يكون منحوتا على صورة والوثن ما عبد مما ليس له صورة كالحجر والأبنية وقد يسمى الصنم وثنا الصنم قد يسمى ماذا قد يسمى وثنا إذن الوثن أعم كل صنم وثن من غير عكس كل صنم وثن من غير عكس قال فإن الصنم ما كان مصورا على, على أي صورة والوثن ما عبد مما ليس له صورة كالحجر والأبنية وقد يسمى الصنم وثنا كما قال تعالى إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكاه سماها ماذا؟ سماها أوثانا وهي أصنام فالأصنام أوثان كما أن القبور بالنص أوثان إذا كل منهما يسمى ماذا؟ يسمى في الاصل في التعميم يسمى صنما وثنا لا اشكال فيه والعبره به بالحقيقه كل ما صرف اليه من العبادات فان قل فهو او معبود من دون الله تعالى وقال بعض العلماء كل ما عبد من دون الله بل كل ما يشغل عن الله يقال له صنم يعني الهوى والله واللعب يسمى صنما. وحينئذ يقسم هذا ليس باستعمال أهل الشرع بمعنى هذا تعميم أشبه ما يكون به عندما يتكلم في السلوكيات وما يتعلق به بالقلب وإلا الأصل أنه لا يسمى صنما وثنا إلا إذا عبد لكن قد قد يتنوع الصنم باعتبار ماذا؟ باعتبار الأزمان يعني ما صرف إليه عبادة أو تعلق القلب به على وجه الكمال حينئذ يسمى صنما لا إشكال فيه فالدينار والدرهم يسمى صنما إذا ها إذا وصل إلى حد الشرك الأكبر الكرة مثلا قد تسمى صنم، إذا صارت ماذا هي الفيصل بين الناس فيما يتعلق بالولاء والبراء إذا الصنم باعتبار ما صرف إليه من أنواع عبادات أو باعتبار ما تعلق به العبد لا إشكال فيه أما ما دون ذلك هذا يحتاج إلى نص فلو اشتغل بشيء مباح لا يسمى صنما. لو اشتغل بما هو ذنب ولم يصل به إلى التعلق التام أو ما يخرجه من الملة هذا لا يسمى صنمن. قال بل كل ما يشغل عن الله قال له صنم وقد بين الخليل عليه السلام السبب الذي أوجب له خوف من ذلك بقول رب إنهن أضللن كثيرا من الناس رأى ماذا؟ رأى كثرة الضالين فخاف على على نفسه رب يعني هذا تعليم رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فإذا عرف الإنسان ذلك أوجب له الخوف أن يقع فيما وقع فيه الكثير ولا ي... وليس بعبرة الكثرة ليست بعبرة في ماذا في معرفة الحق الميزان هو متابعة الكتاب والسنة يعني فيما جاءت به الرسل هذا هو الميزان أما كثرة وقلة في الناس هذا الالتفات لها ولا يأمل الوقوع فيه إلا جاهل به يعني الشرك وبما يخلص منه من العلم بالله وبما بعث به رسول صلى الله عليه وسلم من توحيده والنهي عن الشرك به إذن سلامة من الوقوع في الشرك أول الخوف من الشرك من الوقوع فيه كما خاف إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وثانيا السلامة من ذلك يكون بماذا؟ بتعلق القلب بالله عز وجل الاعتماد عليه ومعرفة حقائق التوحيد وحقائق الشرك كل منهما حقيقة ولكل منهما أنواع ولكل منهما وسائل وأفراد فلابد من علمي بهما معا قالوا في الحديث اخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء أخوف ما أخاف عليكم خطاب المسلمين ويدخل فيه ماذا الصحابة ابتداء الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء مشتق من الرؤية مصدر رائي رائي والمصدر رياء كقاتل قاتل قتالا والسمعة داخلة فيه في الرياء قال يصلي إذن يصلي لمن صلى لله عز وجل إذن هو عابد لله عز وجل لكن وقع عنده خلل لو صلى لغير الله تعالى ليس بشرك أصغر بل هو أكبر هذا يعبد الله تعالى فالرياء إنما هو وصف باعتبار ما يقع من اليسير منه أو يكون وصفا بالشرك الأصغر إنما وصف للمؤمن وصف للمسلم أما الرياء الخالص الذي لا يعبد الله تعالى إلا مرآة للناس هذا وصف للكفار والمنافقين وثم رياء كما سياتي ببابه باب ما جاء في الرياء المراد هنا الرياء المسلم كما عبر ابن القيم وغيره رياء المسلم يعني الذي يتصور ان يقع من, من المسلم يصلي لله عز وجل دائما لكن قد دقع في نفسه شيء عندما يرى شخصا من الناس يطلب ثناءه فيزين صلاته أما يصلي فجر والظهر والشعر والشهرين والسنة لا يصلي إلا إلا للناس ولا ينفق إلا للناس هذا شرك أكبر هذا ليس بأصال ليس بي بأصال يقول عبر من يسير الرئة يسير الرئة قال يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه هذا هذا جاء مفسر من حديث آخر أي معنى الحديث أخاف ما أخاف عليكم أشد خوف أخاف عليكم وهذا من شفقته صلى الله عليه وسلم على أمتي وقول أشد خوف لأن أفعل التفضيل تدل على على ذلك فيخاف عليهم من أشياء كثيرة لكن أشد ما يكون ما يتعلق بالقلب وسبب الشده هنا في الخوف لأن هذا قد دقع فيه من هو معروف بالصلاح ولا يشعر به قد لا لا لا يتنبه أنه ماذا أنه واقع فيه في رئي وهذا من شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته ورافته ورحمته بهم فلا خير إلا دلهم عليه ولا شر إلا حذرهم عنه وهذا الحديث أورده المصنف مختصرا غير معزو وقد رواه أحمد والطبراني والبيهق باسانيد جيده عن محمود بن لبيد السيادة عن محمود بن لبيد حسن إسناده الحافظ من حجر فيه في البلوغ قال المنذر محمود بن لبيد رأى النبي صلى الله عليه وسلم لم يصح منه سماع فيما أرى وذكر ابن أبي حاتم أن البخاري قال له صحبة ورجحه ابن عبد البر والحافظ وقد رواه الطبران بأسانيد جيدة عن محمود بن لبيت الرافع ابن بن خدير يعني صاب أنه, أنه ثابت عنه قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله قال الرياء يقول الله تعالى يوم القيامة إذا جاز الناس بأعمالهم يعني حاسبهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء؟ والشرك قسمان أكبر واصغر قال رحمه الله تعالى والشرك قسمان نوعان والدليل على ذلك الاستقراء والتتبع استقراء والتتبع تقول لك قائل ما الدليل الشرك هذا حكم شرعي له حقيقة شرعية نهى الله عز وجل العبادة عنه حينئذ من أين لك أن له حقيقة ومن أين لك أنه قسمان حينئذ الجواب أن هذا بالنظر إلى نصوص الكتاب والسنة يعني يجمع بعضها إلى بعض فيما ورد فيه لفظ الشرك فإنئذ تكون النتيجة أن له حقيقة وهي كذا وكذا ثم هو قسمان أكبر وأصر لما جاء في هذا الحديث واسمه ووصفه بي علمنا أن مقابله ماذا الأكبر ولذلك لم يأتي حرف واحد الله تعالى أعلم في كتاب وهذا واضح بين وفي سنة أن الشرك أكبر لفظ أكبر هذا ما ورد حينيذ نقول بدعه ها أقول لا ليس بدعه لماذا لأنه إذا كان أصغر استلزم ماذا أن يكون أكبر ولذلك قال السنه الجماعة فيما يتعلق بأن الإيمان يزيد وينقص جاء في القرآن الزيادة فقط ما جاء النقصة إذا زاد الشيء إذا كان يزيد ومعناه ماذا أنه ينقص فبدلالة الالتزام وهي دلالة صحيحة باعتبار أحكام الشرعيه والاستنباط حينئذ ماذا أن الزيادة يقابلها النقصان كذلك لما وصف الشرك بكونه أصغر ثم لم يأمر العبد بأن يجدد إسلامه إذا وقع في الشرك الأصغر بل خافه على الصحابة رضي الله تعالى عنهم حينئذ نقول ثم ما يقابل الأصغر وهو الأكبر إذن عندنا هنا دلالتان قسمان نوعان الدليل هو تتبع للسقراء أكبر وأصغر الأصغر جاء النص به أو حديثنا فلا اشكال فيه كيف ثبت الأكبر لما ثبت الأصغر علمنا أن مقابله الأكبر ما نوع الدلالة انتبه هنا هذا مما يعتنى ما نوع الدلالة دلالة التزام دلاله التزام قال وبينهما فرق في الحد والحكم في الحكم والحد حد المرض به التعريف يعني تعريف هذا غير تعريف هذا والحكم المترتب على هذا في الدنيا والآخرة غير المترتب على هذا في الدنيا والآخرة والحكم حكمان حكم في الدنيا حكم في الآخرة هذا إذا علمنا به وأما إذا أسره في باطنه ولم يظهره حينئذ لنا الحكم به بالظاهر قال فالأكبر حقيقته أو ما ذكره سابقا من التسوية والعدل والصرف وكلها تعاريف صحيحة, صحيحة ولا إشكال فيها قال فالأكبر يعني الشرك الأكبر حقيقته ان يسوي غير الله تسويه ان يسوي أنه ما دخلت عليه ولم مصدر أن يسوي غير الله بالله فيما هو من خصائص الله يعني في صرف العبادة لغير الله عز وجل وهذا عام وهذا عام يعني التعريف هذا يشمل ماذا يدخل فيه الشرك في الربوبية والشرك في الألوهية والشرك في الأسماء والصفات حينئذ إذا رجعت إلى تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام كل قسم يقابله النوعان الأكبر والاصغر فتوحيد الربوبية يقابله الشرك في الربوبية شرك أكبر وشرك اصغر هذا نوعان والتوحيد الألوهية يقابله الشرك في الألوهية وهو نوعان ثالثا توحيد الأسماء والصفات يقابله الشرك في الأسماء والصفات وهو, وهو نوعان إذن كل منهما له, له اعتباره فالاكبر أن يسوي غير الله بالله فيما هو من خصائص الله قالك المحبة مثل به بالمحبة لأن المراد هنا المعركة مع صرف العبادة لغير الله تعالى وأما إثبات الخالقية وإثبات صفات البالي جل عالم تدبير الكون الأخره لغير الله عز وجل هذا وإن وقع في الأمة إلا أنه ليس هو الكثير وإنما الكثير في صرف العبادة لغير الله تعالى وحكمه أنه لا يغفر لصاحبه وهذا حكم باعتبار الآخرة أما حكمه باعتبار الدنيا فمن أظهره فمدى لدينا وقتلوه هذا حكمه كافر يعني نحكم عليه بماذا؟ بالشرك والكفر ثم العقوبة تكون بماذا بيب القتل من بدل دينه فاقتلوه يعني مرتد وهذا اعتبر ماذا اعتبر مرتدا إلا إذا نشأ على الشرك الأكبر إذا نشأ عليه من الصغر حينئذ هذا ليس بمرتد هذا كافر أصلي ولذلك يختلفون في الروافض هل هم كفار أصليون أم أنهم مرتدون لا أضله الله أعلم أنهم أصليون كذلك حينئذ لا نقول كيف لا يقام عليهم الحد نعم لا يرز دخوله من الحرام لكن بحين حيث الحد يقول هذا لا لا لا لا نسأل عنه لأن الكافر الأصلي لا تقام عليه لا يقام عليه حد الرده إنما هو مقتصر به بالمسلم إذن أنه لا يغفر لصاحبه ابدا إلا بالتوبة إذا تاب, تاب الله تعالى عليه وأنه يحبط جميع الأعمال ولو أشركوا لحبط عنه هذا خطاب للأنبياء كذلك لَإِنْ لا لَيَحْبَطَ عملك هذا النبي صلى الله عليه وسلم لو وقع منه ذلك لحب فكيف بمن دونه وأن صاحبه يعني الواقع فيه خالد مخلد في النار هذا محل إجمع إذن حقيقة حد للشرك الأكبر ولو حكم حكم في الدنيا وحكم فيه في الآخرة والشيخ هنا الحكم حكم ما يتعلق به بالآخرة قال والأصغر هو ما أتى في النصوص أنه شرك ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر ما أتى في النصوص أنه شرك يعني سماه شركا لكن لما كان تسميته شركا صار موهما ماذا انه يحتمل أنه شرك أكبر قيده قال ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر حينئذ لا يكون شركا أصغر إلا ما جاء النص بكونه شركا أصغر بس كذلك لكن هذا فيه, فيه نظر والدليل على ذلك أنه لا يتقيد باللفظ وإنما ينظر إلى المعنى ما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم من قال له ما شاء الله وشئت فقد قال مقولة هي من شرك الألفاظ وهي شرك أصر فردنا عليه بعلة قال أجعلتني لله ندا بمعنى أنه لو قلت هذه الكلمة وقد قلتها فقد جعلتني لله ندا لكنه مطلق التنديد وليس التنديد المطلق لو جاء بعبارة أخرى وكان فيها معنى التنديد لكان حكمها حكمها صحيح لكان حكمها حكمها يعني حكم هذه الكلمة الجديدة التي لم ترد في النص حكم ما شاء الله وشئت إذا النظر يكون باعتبار المعنى فالصحيح يكون ثم الضابطان للشرك الأصغر ولذلك الاولى الاولى في حقيقة أو بيان حقيقة الشركة الأصغر ألا نعرفهم وإنما نقول له ضابط لأن إذا دخلنا في في التعاريف والحدود إلخ وخرج ودخل نبقى في إشكالات وباب العقائد الاولى ألا يجري على الحدود المنطقية الأول الا يجرى على الحدود المنطقية إنما تذكر ماذا الضوابط حينئذ سماه الشارع شركا ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر هذا مستقيم أو سليم لكن خرج عنه ماذا ما كان فيه تنديد ولم يسمه الشارع شركا حينئذ توكلت على الله وعليك هذا لم يرد الشارع فيه ما ورده حينئذ ماذا نسمي لا نسميه شركا أصغر لأن الشارع ما سماه ونحن قلنا نسميه شركا لماذا؟ لأن فيه مطلق التنديد لأن التوكل هذا عبادة لا يكون إلا لله عز وجل حينئذ ظهر فرق أم لا؟ ظهر فرق فإذا كان كذلك فالاولى أن نعبر عنه بأن له ضابط وهذا مترتب على مرتبتين أو مسألتين ما سماه الشارع شركا ولم يصل إلى حد شركة أكبر ثانيا ما كان فيه معنى التنديد وأريد به مطلق التنديد ولا إشكال في تسمية ما يكون من الشرك الأصغر أنه تنديد وسينص المصنف على, على ذلك لا إشكال فيه فإذا كان كذلك فنجعل هذين الضابطين اولى مما ذكر المصنف قال وحكمه أنه لا يغفر لصاحبه إلا بالتوبة لعموم إن الله لا يغفر أن به أجبنا عن هذا أو لا أجبنا أو لا؟ عرفنا وجه الاستدلال إن الله لا يغفر أي يشرك به قال لعموم الآية ما وجه العموم نكرة في سياق النفي ما وجه النكرة أن وما دخلت عليه في تأويل المصدر حينئذ إن الله لا يغفر أي يشرك به أي إشراكا ولذلك يجوز من حيث اللغة أن نقول ماذا إن الله لا يغفر أي يشرك به أي إشراكا هذا جائز والأولى باعتبار الحكم الشرعي أن نعبر عن المصدر بألم إن الله لا يغفر الإشراك به حينئذ تكون أل هنا للعهد الذهني الذي ذكرناه سابقا وهو أن الشارع إذا أطلق الشرك صرف إلى الى الأكبر إذن حكمه أنه لا يغفر لصاحبه المتلبس به قلنا هذا على على قولٍ والصحيح أنه داخل تحت المشي ذنب من من الذنوب وأنه يحبط العمل الذي قارنه دون غير من الأعمال يعني رأى في في صلاة وكان صلاه الفجر لا علاقه بها بصلاة العشاء الذي يحبط ماذا هو ما يتعلق بصلاه الفجر على تفصيل فيما ياتي ان شاء الله تعالى في الذي يحبط والذي لا, لا يحبط ولا يوجب التخليد في النار هذا محل اجماع ان من وقع في الشرك الاصغر ومات على ذلك دون توبه وقع الخلاف هل يغفر له او لا اما عدم خلوده في النار وخروجه من النار هذا مجمع عليه لا خلاف فيه بينه أهل السنة والجماعة، ولا ينقل عن الملة يعني لا يكفر، لا يكفر، لكن هل يسمى مسلكا أو لا؟ هذا محتمل. هل يسمى مسلكا او لا؟ هذا محتمل. ويدخل تحت الموازنة التي مرت معنا. إن حصل معه حسنات راجحة على ذنوبه دخل الجنة وإلا دخل أن هذا بناء على انه لا يغفر له. بناء على أنه لا يغفر له. وإذا كان صلى الله عليه وسلم يخافه على أصحابه الذين وحدوا الله ورغبوا إلى ما أمر به وهاجروا وجاهدوا وعرف ما دعاهم إليه نبيهم فكيف لا يخافه وما فوقه وهو الأكبر من لا يدانيهم يعني من لا يكون قريبا منهم يقاربهم ومن لا نسبة له إليهم في علم ولا عمل خصوصا إذا عرف أن أكثر الناس اليوم بل كثير من علماء علماء فضلا عن العوام علماء قد, يكون قد يكونون أضل من العوام صحيح أم لا تصور هذا في كل زمان قل علماء سلاطين لا تنكر هذا قد يكون قد يكون موجودة ما سلم منه عصره منذ أن وجدت الخلافة بصورتها المعروفة قال من علماء الأمصار لا يعرفون من التوحيد إلا ما قر به المشركون هو التوحيد الربوبية لم يعرفوا معنى الإلهية التي نفتها كلمة الإخلاص عن كل ما سوى الله ويقولون من قالها فهو المسلم وإن فعل ما فعل هذا من أبطل الباطن من قال لا إله إلا الله وإن فعل ما فعل أشرك بالله سب الله تعالى ادعى النبوه إلى آخره إن جاء بنواقظ العشر وزياده حينئذ يسمى ماذا يسمى لكوني قد قال لا إله إلا الله عرفنا أن هذا باطل بل هو من ابطل الباطل فينبغي للإنسان أن يحذر كل الحذر ويخاف أن يقع في الأكبر إذا كان الأصدر مخوفا على الصالحين وهو وجه إراده له مع أن الترجمة تشمل النوعين قد أخبر صلى الله عليه وسلم عن أمتي بوقوع الشرك في آخر الزمان وقد عمت به البلوى في أكثر الأقطار حتى اتخذوه دينا، صار دينا، نعم كذلك مع ظهور البراهين في النهي عنه والتخويف منه وفيه أن الرياء من الشرك وأنه من الأصغر وأنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين وعلي بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار رواه البخاري من مات من هذي شرطية وهو يدعو ها هذه جملة حاليه حال كونه ودعاء هنا يشمل ماذا دعاء العبادة ودعاء المسألة دعاء العبادة هذا صرف لغير الله تعالى شرك أكبر مطلقا دون تفصيل وأما دعاء المسألة ففيه, ففيه تفصيل ومر معنا ويأتي شهر تعالى في الصغاثة وحكمها وهو يدعو لله ندا أي يتخذ لله ندا دخل النار أي خالدا مخلدا فيها إذا فسرنا هنا بماذا وهو يدعو لله ندا إذا فسرناه بالشرك الأكبر حينئذ نقول هذا داخل فيه في النار وهو خالد مخلد فيها فالمراد الدخول المطلق مع أن الفعل يدل على على الإطلاق قال هنا وهذا الحديث فيه أيضا التحذير من الشرك والتخويف منه فمن جعل لله ندا في العبادة يدعوه ويسألهم ويستغيث به نبيا كان أو غيره دخل النار قال ابن قيم في بياني حقيقة الشرك وتقسيمه إلى نوعي قال والشرك فاحذره احذر الشرك والشرك والشرك الوزمي وجاء والأرجح والشرك فاحذره فالشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران الظاهر الذي هو ليس بقابل الغفران وهذا المشرك إذا وقع فيه لا يبقى معه شيء من من التوحيد البت سواء سماه توحيدا أو توسلا أو سمو التشفع او الشفاعه العبره بماذا العبره بالحقائق لا بالاسماء ولذلك زيفوا وغير ما سموه شركا لو سموه شركا لا, لا تراكوه لكن يقول هذا ماذا هذا باب التوسل تعظيم الاولياء والشرك فاحذره فشرك الظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران وهو اي هذا القسم الظاهر أو الشرك الاكبر اتخاذ الند للرحمن ايا كان ذلك الند من حجر ومن إنسان يدعوه أو يرجوه ثم يخافوه ويحبه كمحبة الديانه الله عز وجل إذن ساوى بين هذا المعبود وبين الباري جل وعلا والند, والند المثل والشبيه يقال فلان ند فلان ونديد أي مثله وشبيه هذا المراد بماذا باتخاذ الند ومن هنا جاء العدل السابع ومن هنا جاء التسوية ومن هنا جاء ماذا التشبيه ولذلك كل شرك أكبر فيه عدل وفيه مساوات وفيه تشبيه ولذلك قلنا هذه العبارات كلها مختلفة والاختلاف بين اختلاف تنوع ليس جوهريا لأن كل كل شرك اكبر لا يخل عن هذه المعاني الثلاثة عن ذلك الند المثل والشبيه قال فلان الند فلان ونديده أي مثله وشبيه واتخاذ الند على قسمين أن يجعل لله شريكا في أنواع العبادة أو بعضه هذا الند المطلقة التنديد المطلقة عبرنا عنه بالتنديد المطلقة فهذا شرك أكبر والثاني ما كان من نوع الشرك الأسر اذا فيه تنديد أو لا قال كقول الرجل ما شاء الله وشئت ولولا الله ولولا الله وأنت وكيسيل الرياء هذا من أين أخذ الشيخ أن فيه تنديد للحديث الذي ذكرناه سابق ما شاء الله وشئت قال جعلتني الله ندا قال الشيخ ابن تيمي رحمه الله وكبخله لحب المال ببعض الواجبين هو شرك أصغر وحبه لما يبغضه الله حتى يقدم هواه على محبة الله شرك أصغر يعني اتباع الهوى الذي يترتب عليه ترك واجب أو فعل محرم هو من جنس الشرك الأصغر وهذا يأتي شرف وكذلك فيما فيما يأتي قال ولمسلم عن جامر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئاً دخل النار من لقيه من شرطيه عرفنا اللقاء هنا المراد به أنه مات على ذلك أنه مات على ذلك فيوافي ربه جل وعلا بالشرك من لقي الله حال كون جملة حالية لا يشرك به شيئاً, شيئًا نكرته في السياق أنه فتعهم. دخل الجنة وهذا الدخول لا ينافي أن يعذب بقدر ذنبه لدلالة النصوص على على ذلك أنه قد يموت لا يشرك بالله شيئا وهو صاحب ما يكون داخلا تحت المشيئة فقد يعذب اذا دخل الجنة لا ينافي أنه يعذب ثم بعد ذلك يدخل الجنه ومن لقيه يشرك به شيئا دخل قال عن جابر ابن عبد الله بن عمرو بن حرام السلمي بفتحتين ليس السلمي ها السلمي <تصفيق> الأنصاري صحابي جليل أحد المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم وعنه جماعة مناقب مشهورة لأبيه مناقب مشهورة مات بالمدينة سنة 74 وله 94 سنة من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجن أي من مات من مات ها فسر اللقاء بالموت تبير هذا يعني مات دون توبة من مات لم يتخذ مع الله شريكا في الإلهية ولا في الخلق شريكا في الإلهية اشار إلى الشرك في الألوهية ولا في الخلق يعني شرك في الربوبية ولا في العبادة هذا داخل في الشرك في الإلهية دخل الجنة إذا سلم من ماذا سلم من دخول ها من الخلود في النار سلم من الخلود في النار ولذلك قلنا كما قال ابن قيم رحمه الله تعالى الإيمان إيمان إيمان العبد كل مسلم المؤمن إيمان إيمان يمنعه من دخول النار هذا الإيمان كامل إيمان يمنع من الخلود في النار وهو أصل الإيمان كذلك ما يتعلق بالتوحيد قال ففيه فضيلة السلامة منه ومن حديث أبي ذر اتاني جبرائيل فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة قلت وإن زنا وإن سرق يعني وقع في معصيته وقع في معصيته ومات على على ذلك قال وإن زنا وإن سرق قال وفي الرابعة قال على رغم أن في أبي ذر يعني غصبا عن كما يقال حينئذ سيدخل الجنه سيدخل الجنه وإن عذب وان عذبه وقد لا يعذب مات على كبيرة من من الكبائر فلذلك من سلم من الشرك نجا ثم ما يتعلق بالكبائر فهو امره الى الله عز وجل قال من مات نعم ودخول من مات غير مشرك الجنه مقطوع به يعني كل من مات ولم يشرك بالله تعالى شيئا بمعنى سلم من الشرك الاكبر لا محالة انه سيدخل الجنة هذا محل إجماع بل إجماع قطعي لا خلاف فيه بين أهل السنة والجماعة قال لكن إن لم يكن صاحب كبير مات مصرا عليها دخلها أولا وإلا فهو تحت المشيعة فإن عفى عنه دخلها أولا وإلا عذب ثم خرج من النار وادخل الجنة قال ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار فإذا كان تغليض في النهي عن الشرك بهذه الشدة فينبغي أن يجب فينبغي شدة الخوف منهم، وقوله شيئا نكره تعم قليل الشرك وكثيرهم أما الأكبر فلا عمل معه البتم، ويوجب الخلود في النار واضح ولا فرق بين الكافر عنادا وغيره لأن الكفر ليس محصن في في العناد هذا عند أهل السنة والجماعة خلافا للمرجعة ها فرع الجهميه فعندهم نزاع فيه في هذه المسألة إذا لا فرق بين الكافر المعاند الذي يعلم أن هذا كفر فيتلبس به هذا المعاند وهذا قليل جدا في في الأمم كلها كما قال ابن تيميه رحمه الله تعالى فالمخالفون لنوح وهود إلى آخره هؤلاء أكثر ليس عن عناد وإنما عن جهل وكذلك المخالفون لمحمد صلى الله عليه وسلم فيوقع في الشرك أكثر معن عن جهل فالذي كفر جهلا أكثر في الأمم كلها ممن كفر عنادا تبليل لهذا ولا فرق بين الكافر عنادا وغيره ولا بين من انتسب إلى ملة الإسلام أو خالفها يعني اليهودي مثلا مات على اليهودي والنصراني مات على النصرانية حكم واحد ومن المعلوم بالضرورة من من الدين المجمع عليه عند اهل السنة والجماعة أن من مات على الشرك لا يدخل الجنة من مات على ولو كان جاهلا لا يدخل الجنة فنحكم عليه إذا علمنا أنه مات على الشرك بكونه خالدا مخلدا في النار ولا يناله من الله رحمة ويخلد في النار ابدا أباد وان من مات لا يشرك بالله شيئا يدخل الجنه وان جرت عليه قبل ذلك انواع من العذاب والمحن في القبر او بعد ذلك واما الشرك الاصغر كيسير الرياح ليس الرياح مطلقا هذا ياتي في بابه ان شاء الله تعالى وقول الرجل ما شاء الله وشئت وما لا الا الله وانت ونحو ذلك فيطلق عليه الشرك يعني يسمى شركا كما في حديث من حلف بغير الله فقد كفر او ونحو ذلك نحو هذا الحديث ولكن لا يخرج بذلك من الملة بالكليه لا يسمى كافرا مشركا مطلقا بي بإطلاقا لكن مجرد الاسم هذا محل نظر ولا يستحق اسم الكافر على الإطلاق فهو أخف من من الأكبر يعني يرى ماذا أنه لا يسمى مشركا وقد يكون أكبر بحسب حال قائله ومقصده ولذلك القاعد هنا كل ما حكم عليه بكونه شركا أصغر قد ينتقل بحسب الاعتقاد إلى, إلى الأكبر فالحالف بغير الله تعالى قال والنبي النبي إلى آخره هذا شرك اصغر لكن قد يعتقد أن النبي مساويا جل على هذا شرك أكبر إذا صار الحالف الذي الأصل فيه أنه أصغر باعتبار نيته وحسب حاله صار ماذا صار أكبر يكون مخرجا من من الملة واقتصر على نفي الشرك لاستدعائه التوحيد بالاقتضاء واستدعائه ثبات الرساله به باللزوم فالمراد من مات حال كونه مؤمناً بجميع ما يجب الإيمان به إجمالاً في الإجمال وتوصيل في التوصيل وفيه قرب الجنة والنار والجمع بين قربهما لحديث واحد متقارب في الصورة الجملة معرج عليهم الدست القادم إن شاء الله تعالى والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين